أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي, ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله شديد الحقاب حرمت عليكم الميتة والدم والحم الفنزير وما أهلا لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتعدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم رماد بحالا نصبا فأن تستقسموا بالأزلام ذلك في سن اليوم يأثى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف بإثم فإن الله غفور رحيم يسألون كم هذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارس مكلبين مكلبين تعلمون مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحسابا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أود الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أود الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن إذا أتيتمهن غير مساكين ولا متقين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنْتُمْ نَبَأَنَّ فَالْطَّهَرُ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ أَوْ لَا مَشْتُمْ نِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُنَا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكروا نعمة الله عليكم من ذاقه الذي واجتكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علي بذات السجور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شمام قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتكوى الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر حظيم والذين كفروا وكرهوا بآياتنا أولا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبشطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فَدَّا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ السَّمِيعَ الْشَرِيعَةَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَا كُمْ لَكُمْ تَنْتُونَ وَلَا تَوَاتِئُونَ وَلَكَ تَوَأَمَنْتُمْ وَمَنْ تُمْ بِيُسْلِي وَعَذَرْتُمُهُمْ وَأَطْرَدْتُمُ اللَّهَ غَرْضًا حَسَنًا لَأُفْسِرَنَّهَا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو جسلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضي من نذاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَجَعَلنا قُلوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ وَاصْحَبْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقفون من الكتاب ويعفو عنه كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بهم من يتبع رضوانه سهلا السلام ويخرجهم من الظلمات النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فَلَسْنَا يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ هَذِهِ مَسْكَنُنَا الَّذِي مَأْوَاهُ وَهُوَ مَا يِلْأَى الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَتِ الْيَهُودُ إِنْ صَارَ نَحْنُ أبنا الله وأحبابه قل فلما يعذبكم بجنوبكم، بل أنتم بشر من من خلب لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدفاركم وتنقلبوا قاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وَهَل رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُم فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ لَن أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فقادنا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم من حب إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال اقتل منك إنما يتقبل الله من المتبين لئن بسط إليه عيدك ما أنا بباسط يديه إليك لأقتلك إني صاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يمحث في العرض ليريه كيف يواري سوء تأخي قال يا ويلتا عجلت أن أكون مثل هذا الغراب واري سوء تأخي فأصبح من من عجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قتل نفساً بغير نفسه أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكان ما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكان ما أحي الناس جميعاً وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رَسُولُنَا بِالْغِنَى أَتِّخْمَاهُمْ إِنَّكَ مِنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من, من الأرض ذلك لهم خزي في, في الدنيا ولهم في الآخرة يا ذهب حظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله ركور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بفارجين منها ولهم عذاب مقيم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 و يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، و يغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِهِمْ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَرَدَ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله بذنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزم ولهم في الآخرة جاذب عظيم معون للكذب أفكالون للسحط فإن جاءوا تفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنتهم التوراة فيها فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما ذلك بالمؤمنين إن أنزلنا السورات فيها هدوء ونور يحكم بها النبؤون الذين أشلون الذين هادوا والربانون والربانيون والأحذار بما استفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن صدق به فهو قد صار الله ومن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به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 لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه فاختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم لبعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون اَفَاحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَغْرُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ أَبَغْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سَارِحُونَ فَيَقُولُونَ نَشَاءُ نُصِيبَنَّهَا دَائِرَةً فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن يكل الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقومه يحبهم ويحبنا أدلة على المؤمنين عزة على الفاهرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا ذلك فضل الله وتميشه والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار يا الله إن كنتم مؤمنين وَإِلَى نَادِيَتُم إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَوْزُومَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَحْلَالُ الْكِتَابِ هَلْ تَنْذِرُونَ مِنَ الَّتِي إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْجِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْجِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْجِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ ف قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبين وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم فاتخرجوا والله أعلم بما كانوا يختمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السهد لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السهد لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ردك طبيانا وكفرا ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المحسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واكتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الطورة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعفلون يا أيها الرسول بلغ ما أرزل إليك من ربك وإن لم, تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والأنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم عشلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاق الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن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 قد منهم من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون قل من دون الله ما لا يملك لكم ضرهم ولا نفع والله هو السميع العليم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بما صروا كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أمزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا مصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا من لا فكتبنا الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحب ونطمع أعين يدخلنا ربنا ونطمع أعين يدخلنا ربنا محفو من الصالحين فأصابه الله بما قالوا جنياتي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحشمين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أكبتم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ركبة فمن لم يجد فصيعم ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمشروبات والأنصاب والأزباب ريش من حمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يبع بينكم العداوة والبغضاء في الصمر والميسي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما ينخافوا بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله وذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منيكم متعمدا فاجزاه مثل ما قتل من النعم يحبمو بي ذواعتل منكم هدية من جالغ الكعبة أو كفارة طامة سدين أو عدل ذلك صياما يذوق وبل أمره عف الله عما سلف ومن عاد فإن الله منه والله عزيز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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد الزقاف وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا الفلاق والله يعلم ما تهدون وما تكتمون كُلًّا اسْتَوِيَ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَالطِّينُ هُوَ لَوْنُ أَعْجَبَكَ قَتَرَةٌ صَبِيغٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَّلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلْ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ إِن تُبْدَلْ لَكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنفِيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ أَوْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَنَاهُ لَوَاعْتَلِمْ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نفتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فَأَيْنَ عُثْرَانَا إِنَّهُمُ اسْتَحَقُّوا إِثْمًا فَأَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّيْلِ شَهَادَتُنَا الْحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ مَا هُمَا مُعْتَدِيْنِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ذٰلِكَ عَدْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَوْ يَصَابُوا أَن تُرَدَّ هَيْمَانُ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 وَإِذْ كَشَفْتُ عَنِ الْعُرْوَةِ إِسْرَاءَ إِلَيْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَظَالّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِنَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي فَقَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرِيَمَ أَلِيْسَ تَطِيعُ رَبُّكَ أَيْنَ الْزِّلَالَ لِيَنَّ مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَحْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُو بُنَآءَ وَنَعْلَمَ أَنَّهُ ضَلَّتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ طال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائلة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين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 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فإنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن الله ربي وربكم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 قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا خالدين فيها أبدًا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء